أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا إلى إليكم وإلى هنا وإلى هنا وإلىكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب كتاب يؤمن به ومن أولئك من يؤمن به وما يشهد بأياتنا إلا الكافرون وما كنت تصلو من قبله من كتاب ولا خطه بيمينك إذا المرتاب المطلون بل هو الظالمون وقالوا لولا ان فيها ايات من ربه قل انما الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى قوم يذنون قُل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا إعلام ك هو الخاسرون وإسجلونك بعذاب ولو لا أشلون سمل جائهم العذاب ولا وهم لا يشعرون. يَسْعَجِنُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَسْهُوبُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ Ya ibadillajina amanu, inna arzii wa نبوي أنهم من جنة غرفا تجري من تحتها منهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين تتحمل رزقا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولا إنسان من خلق سموات وعرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله لا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من زل من السماء من بعد موتها الله قولي الحمد لله ذلك الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة له حيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف ينمون أولم يرون جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم نعمة الله يكفرون وما نظلم ممن افترى على الله كذبا وكذبا بالحق لما جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدون نا لنبينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الفلامين هول بث الروم في أذن رضي وهم من سيغلبون في بضع سنين لله لمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء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 يغافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ نَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشِدَّ مِنْ قُوَّتَهُ وَأَسَارُ الْأَرْضُ وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات ورض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج المكت من الحي ويحين أرضا بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أَنتُم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته حلق السماوات ورض واختلاف أسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وامتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وآيَاتُهُ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ نَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء وردوا بأمره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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أون عليه وله المثال العلا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضارب لكم مثلا من أنفسكم اللّكم مما ملكتم وأنكم من شركاء في ما رزقناكم في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء أن كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغرع فمن يدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقيم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين قيماً ولكن أطر الناس لا يلمون إليه منيبين إله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم وَإِذَا مَسَنَّا سَدُرٌ دَعُ رَبَّهُمْ بُلِيبٍ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ ذَافِرِينَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا اينهم فثم التعوف فسوف تعلمون ان انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّهَاءَ سَرَحْمَتًا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتز القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا فيه أبوال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المطعفون الله الذي قال لكم ما رزقكم ما يميتكم ما يحيكم هل من شركائكم من يفعل من زلكم من شيء سبحانه تعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملون علهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم جكل للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفى فعلي كفره ومعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح ببشراة وليزيقكم من رحمته وليزيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد رسلنا من قومك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يصل الرياض فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله ويجعله كسفا فتردق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبلي لهم بسิน، فانظري لا أثر رحمة الله كيف يوحيل الأرض بعد موتها؟ إن ذا ذلك لا يوحيل وهو على كل شيء قدير ولئذ رسلنا ريحا فرأه مصفرا لفلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا ولو مجبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بل ضعف قوة ثم جعل من بل قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القديم وَاَيُّوبَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَهُوَ مَنَاءٍ يَدْعُو رَبَّهُ بِالْخَضَعِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ غَيْرَ سَاعَةٍ كذلك كَانُوا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ولي قد لبثتوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا مذيئتهم ولا هم وَنَقَدَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا بطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يلمون فاصبر إن ودى الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها وزآه أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كألمس معاك أن في أدني وقرأ فبشروا بعذاب نليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم وان اقسمت بغير عمد وأقافر ذرواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كريم هذا قد الله فامني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشك لذرم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنَا الْعَلَاوَةِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنُشْكُرْ لِي إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ شَهْدَكَ عَلَى تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعوا ماه وصاحب ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه ثم إِلَىٰ يَمَرْجِعُنَّكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بَنِي إِنَّا إِن كُنْتُمْ مَفْتَرِينَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صُخْرَتِنَا وَفِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْصَوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَ وَنَالَ اللَّهُ أَسْخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَهُ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ده وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ وإذا قيل له متبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُو إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ هَنَنُ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا عظيم.